ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الدنيا وجعلها دارا للأعمال وجعل لها وقتا معلوما سنقضي بعده وتصير إلى خراب وزواج فسبحانه هو مقسم الأرزاق والآجاب وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورشوله الذي جاءنا بالآيات بينات والمواعظ الصادقات فأحيى بها القلوب الميتة وأنار بها النفوس المظلمة وطوم بها مع من أخلاق الناس وما فسد من أعمالهم صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس قورت وإذا النجوم مكذرت وإذا الجبال سلّرت وإذا العشار عُطلت وإذا الوثوس حُشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموقودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصعوب نشرت وإذا السماء قشفت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت هذه صورة التكوير وهي صورة مكتية أنزلت بمكة ومن دقبس من صور ومن خصائصها أن تذكر الناس بالبعث والمعاني وأن تقص عليهم مشاهد يوم القيامة لأن القلوب كانت متحجره قاسيه طلبت لها من قوارع تجلزلها ولا لها من اهوال ترقفقها فجاء عامه الصور المكيه مذكرنا بمشاهد يوم القيامة وبصور الأهوال التي ستكون في هذا اليوم الشديد وهذه الصورة من جملة الصور التي عد الله لنا فيها عدداً عظيما من مشاهد يوم القيامة ذكرنا الله عز وجل هنا باثني عشر مشهدا من تلك المشاهد الهائلة المروعة التي تخلع القلوب وتهز النفوس اثنى عشر مشهدا ذكرها الله عز وجل في اول هذه الصورة منها ستة مشاهد ستكون نداء ديال الساعه ستكون قريبه من قيام من ولكنها ستكون قبل قيامها وسكه اخرى ستكون بعد قيام الساعه وبعد النفخ في فلنبدأ بتلك المشاهد الأولى التي تضمنتها هذه الصورة العظيمة لعلنا أن نمتجع بمواعظها لعلنا نتذكر أن هذه الدنيا ستخرب وأنها ستزون وأن لها أجلا عند الله إذا جاء لم تبقى الدنيا هي الدنيا ولكن يحدث ما قصه الله علينا في تلك الصورة وفي غيرها يقول الله عز وجل اذا الشمس كورت هذه الشمس التي تسطع علينا كل يوم تمدنا بالضوء وبالحراره اللازمه لحياه الحيوان والنبات هذه الشمس الدؤوبه التي سخرها الله لنا منذ آلاف السنين لم يعتورها نقص ولا تغير بل تمر السنين والأجيال وهي باقية على حالها لا تزال تتوهد ولا تزال تُرسِلُ إلينا أشِعَتَها المُحْرِقَة التي لا نقدر على احتمالها والتي نهرب منها إلى الأفياء والذلال لأننا لا نطيق أشعة الشمس حين تكون في الظهيرة أو حين تكون في موسم الصيب هذه الشمس التي بقيت هذه الأعمادة طويلة تضطر على الناس بتلك الأشعة التي تحمل لهم الضوء والحرارة ماذا سيكون من أمرها إنها ستكور كما تكور العمامة سيقبضها الله وسيجمع بعضها إلى بعض وسيفنى ضوءها الساطع وستنقص حرارتها الملتهبة لأن الله أذن أن تتغير الشمس وأن ينقص مالها من ضوء وحرارة فتكور وتجمع ولم تعد ترسل إلينا تلك الأشعة الحارقة بل ننظر إليها فنراها كما نراها عند الطلوع وعند الغروب قرص أحمر أو أصفر لا يصل إلينا منه شعاع هكذا ستكون الشمس قرب قيام الساعة لا ضوء لها ولا حرارة بل ينقص ضوءها وتنقص حرارتها وهذا اللف والجمع والتكوير سيكون بعد طلوع الشمس من مغربها تلك الآية العظيمة التي إذا وقعت لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا هذا هو حال الشمس أيها الإخوة فما حال النجوم الساطعة فما حال النجوم المتلألئة الثاقبة التي تلمع في الفضاء كأنها عقد من اللؤلؤ ماذا سيكون حالها في هذا اليوم الشديد إنها ستتساقط إنها ستتهاوى إنها ستنكدر سينمحي ضوءها وينطبس نورها لأن الله خلقها لتؤدي وظائف لأهل الدنيا فإذا انقضت تلك الوظائف لم يعد لبقائها معنا فيأذن الله لها أن تزوم وأن تتناثر وتتهاوى خلقت النجوم لتكون زينة للسماء الدنيا ولتكون علامات يهتدي بها الساري في ظلمات البر والبحر ولتكون رجوما للشياطين الذين يحاولون استراق السمع من السماء فإذا قرب قيام الساعة لم يعد لبقائها حاجة فليس الناس في حاجة إليها ليهتدوا بها ولا هي في حاجة إليها للحيلولة دون الشياطين ودون استراق الوحي من السماء حلئذ يأذن لها ربها بأن تنقب وتتهاوى وينطمس نورها فلا تبقى هذه النجوم المتلألئة في جو السماء بل ترى السماء مظلمة تنب ليس ليس فيها نجم يضيء ولا نجم يتلألأ وإذا النجوم انكدرت هتاني السماويتان علويتان هذان مشهدان من المشاهد العلوية من المشاهد السماوية فانظر بعد ذلك إلى المشاهد الأرضية انظر هذه الجبال التي بقيت آلاف السنين مستقرة في أناكنها لا يستطيع إنس ولا جان أن يزحزحها عن نقارها ولا أن يأخذ منها شيئا لأنها حجارة صماء هذه الجبال هذه الأطواب الشم هذه الجبال الشباب ستسير كما يسير السحاب تتزلزل الأرض زلزالها فينصف الله الجبال نسفا فتصير كثيراً مهيلاً يعني رملاً ناعماً ثم يسيرها الله في جو السماء فتصير هداءاً منبثاً وتكون في سيرها كالعهن المنفوش أي كالصوف المصبوح لأن الجبال منها جد دنبيض وحمر ومرابيب سور فإذا طيرها الله في الهواء اختلط أبيضها بأحمرها بأسودها فصارت كالعهن المنفوش أي كالصوف المصبوغ ألوانا إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبتع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 لا ترى فيها حوا جنب ولا امتا واذا الجبال سيرت واذا الوحو وإذا عطلت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتَ لا أظن قبل هذا وَإِذَا الْوحوش وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتَ الْعِشَارُ هي النوق أنت الجمل يعني هي النوق التي أتى على حملها عشرة أشهر وكانت من أنفس الأموال عند العرب ومن أعزها عندهم هذه العشار إذا وقعت هذه الأهوال يهملها أهلها فيفركونها بلا رعي ولا ماء وقد كانوا حريصين عليها يرسلونها إلى المرعى ويوردونها الماء لأنها من أحب أموالهم إليهم فما الذي جعلهم يهبدونها ما الذي جعلهم يعفلونها إنها تلك الأهوال الشديدة التي تشغلهم لا عن العشاء وحدها بل تشغلهم عن الأموال والأولاد جميعا أليست هذه الأهوال هي التي يقول الله عز وجل فيها يوم ترونها تذهل كل مربعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا سكارا من غير خمر سكارا من الأهوال والشدارج وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شبيب هذه الجبال هذه العشار تعطل وتهمل وتترك بلا رعي ولا ماء لأنه قد وقع بالناس ما أذهلهم عنها وما شغلهم عنها وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت الوحوش الاساد والنمور وغير ذلك من أبيل حوش التي تعيش ممصردة بعضها عن بعض وتأوي إلى جحورها في الجبال أو في المفاوز والصحارة أبيل حوش من الذي دهاها من الذي وقع بها حتى اجتمع بعضها إلى بعض وانضم بعضها إلى بعض من الرعب والخلص من عادة هذه الحز أنها إذا وقع بها رعب تترك حياة العزلة وحياة الانفراب وتأوي وتلوذ بأنثالها كأنها تريد أن تتسلى بهم او تريد ان تتعاون معهم على دفع الخطر الذي وقع فتحشروا وتجمعوا الوحوش بعضها الى بعض وتجتمع فاجتمع الوحوش من هنا وهناك ولم يعد خوف على الناس منها لانه وقع بها ما اذهلها فلم تعد تقتلس الفرائس ولم تعف تأكل اللحوم لأنه قد وقع بها من الخوف والفزع ما أذهلها عن بطونها ما أذهلها عن حاجتها إلى الطعام والشراب وإذا الوحوش خشرت وإذا البحار سجرت البحار الوسعة تلك المحيطات الهائلة الممتلئة بالماء الماء الرسم البارد الحلم أننا نأخذ منه حاجتنا فنغتسل ونغسل فيابنا ونتوفى ماذا سيحصل في هذا اليوم لتلك البحار الواسعة إنها تتسجر لا معنى تسجر تملأ ينسجر بعضها إلى بعض حتى تصير كأنها بحر واحد وبعدين هذا الماء ماء المحيطات يسجر ويصير نارا منتهبة كما تسجر الثنور أرأيت لو وضعت الحطب في الثنور الفرن وأوقفت عليه فاشتعل الحطب في الثنور هكذا البحار ستكون تنورا تسجر فيه المئة أن عليها حتى تصير نارا ملتهبة وإذا البحار سجرت أهوال وأهوال نسأل الله أن نراها ونسأل الله إذا رأيناها أن يثبتنا وأن نتزلزل ولكن بأن القيامة لا تقوم على مؤمن لأن الله لا يريد لمؤمن أن يرى هذه الأهوان بل تأتي ريح فتقبض نفس كل مؤمن ومؤمنة ولا تقوم الساعة إلا على لكع بن لكع أي على لئيم بن لئيم كافر لكافر وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت هنبدأ في المشاهد التي ستقع بعد قيام الساعة بعد أن بينا المشاهد التي ستقع قرب قيام الساعة انظر إلى تلك المشاهد الأخرى مشاهد يوم القيامة التي ستكون بعد النفخ في الصور وبعد القيام من الكبور وبعد السوق إلى الله عز وجل بعد أن نحشر الى ربنا هذه المشاكل فيت الانتصار الذين عبدوه من الله مش بيسأله عيسى بري من هذا لكن يساله مش على شان هو بل تبيكا لمن عبدوه من دون الله فيقول الله له, فيقول الله له يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني و امي من دون الله قال فكيف لي ان اقول ما ليس لي حق كيف اطلب من من يعبدوني وانا عبد كيف اطلب العبد من العبد ان يعبده من دون الله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 لو دخلوا بالظلم لأننا شايفهم في الشمس وأنا تعبال لهم بالحقيقة هذا ما ينبغي هذا ما ينبغي وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصعب نشرت الصعب التي سجل الله عز وجل فيها كل صغيرتك وكبيرتك من اعمالنا الصحف انت ليك صحيفه وانا ليا صحيفه وكل انسان بالغ عاقل مكلف له صحيفه بتدون فيها اعماله واقواله حسناته وسيئاته وبعدين عند الموت يتوى الملك الصحي ويصعد بها إلى الله عز وجل وتنحط الصحف عند الله على من روح له على من روح له تطوى الصحف وتصعد بها الملائكة إلى ربها وتبقى مطوية عند الله لا يعرف ما فيها حتى نحشر إلى الله وحتى نقوم بين يديه لفصل القضاء بيننا يقوم المؤمن يذليه الله ويضع كنفه عليه ويستره ويقرره بذنوبه فيما بينه وبينه بحيث لا يسمعه أحد ألم تفعل كذا يوم كذا بلى يا رب ألم تفعل كذا يوم كذا بلى يا رب ألم تفعل كذا يوم كذا بلى يا رب فإذا قرره بذنوبه وأيقن أنه هلك لكثرة الذنوب التي نسيها وأعصاها الله يقول له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم خذ كتابك أولا فينشر له كتابه بعد أن كان مطويا فيأخذ الكتاب ويقرأ فإذا رأى ما فيه سر وفرح وذهب إلى أهله المسرورا وقال هاكم قرأوا كتابيه إني ظلمت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية يغطى كتاب حسناته بيمينه فيقرأه فيستبشف ويفرح كما يفرح التلبيب لما يجيل سهادة النجاح تماما بل أشد وأشد أين نجاح الدنيا من نجاح الآخرة أين النجاح الهزير المؤقت من نجاح دائم وصود دائم وصرور دائم وإذا الصعب نشرف وأما الكافر فيعطى كتابه بشماله من وراء ظهره حورا ويصلى سيوان لأنه في الدنيا في أهله مسرورا وكان يظن أن لن يحور أي أن يبعث وأن لن يبعث هذا أهله مبارا يعطاه بشماله من وراء ظهره فإذا نظر فيه عبث وبصر إذا نظر فيه تكبر وحزن حزنا شديدا وقال يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر سغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذا الصحب نشرت وإذا السماء كشفت أنت شفت الجزار وهو الجلد عن الخروب كشف الجلد عن الخروب الله يكشف السماء ويزلها كما يزال الجلد عن الذبيحة يوم نطوي السماء كطيس جل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيبه يقول ياكذا طيب حتى تفتح ابوابها ابوابها وتقف على ارجائها ويحمل ارش ربك فوقهم يوم اذ ثمانيه تعرضون لا تخفى منكم خافيه واذا السماء كشفت وإذا الجحيم مسعرة طمي المسعرة لا يشتد لتسعرها وإيقظها استعدادا لدخول الكبار فيها هي الآن يعني أهنار ومسعرة وبيأكل بعضها بعضا كما ورد في الحديث تقول رب أكل بعضي بعضا النار تشتفي إلى ربها أقول له يا ربي أكل بعضي بعضا مش لا يلي تأكله فتكل نفسها كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكل فأدن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصين أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرين هذه الحطمة هذه النار الموقدة يزداد إيقادها وتلهبها استعدادا لتلفي أهلها من الكفار والعصاب وإذا الجحيم صعرة آه زيد في نهدها وفي إيقادها وإذا الجنة أذربت أي قربت للمؤمنين قربت جبعين وبين لو بينها صراط قويل لا أو على, على الصراط وشمر حد قربت <تصفيق> وهيئت وأعدت للمستقي رافل الجنة أما يرب بأهلها يقولوها بقى الملائكة بقى يدوروا بقى يوضبوا الفرشة ووضبوا كذا والحور العين تتأهد وتستعج بثلقة الأزواج الكرام من أهل الجنة وكذا والأنهار تتفجر بسرعة وتدبوا الحياة في الجنة بعد ما كانت في حالة نوم لأن لسه نجوش أهلها مجوش في حالة نوم لكن عند قيام الساعة يبدأ الاستعداد وتأهب تتأهب الجحيم للقاء أهلها وتتأهب الجنة للقاء أهلها اللهم أعذنا من جحيمك اللهم أعذنا من جحيمك وجعلنا من الفائدين بذار رحمة السلام وجنبون على ثم ستشهد عليك الأيدي والأرجل والألسنة ستشهد عليك بما عملت لما تنكر ستشهد عليك أعضاء يوم تشهد عليهم ألسنتهم وإيديهم وأرجلهم بما كانوا أعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين نعم كل ما سجله الله عليك وأعصاه عليك في كتابك ستجده عند الله حاضر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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يقضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة بعد أن قص الله علينا هذه المشاهد وتلك الأهوال المنتظرة المتركبة أقسم بالخنة والجوار الكنة والليل إذا عسعت والصبح إذا تنفس إن هذا القرآن ليس بقول شيطان ولا هو سح ولا هو شعر ولا هو كهانة كما يبدأ المكتبون المجرمون بل هو تنزيل من رب العالمين وهو قول رسول كريم يعني جبريك بقوة عند العرش مكين ذو مكان وجاه منزل عز الله مطاعد ثمى أي في السماء أمين على وحي الله وما صاحبكم بمجنون كما تبدعون بل هو أعقل العقلاء صلوات الله وسلامه عليه صاحبكم بمجنون ولقد رآه أي رأى محمد جبريل بالأفق المبين يعني في مطلع الشمس في جو السماء وهو جالس على كرسيه بين السماء والأرض قد سد الأفق فرآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الملكية فرعب منه ووقع مغشيا عليه وذهب إلى أهله وقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فلم يقم من نومه ولا من رقاده حتى نزل عليه قوله تعالى يا أيها المدفكة إيه؟ أنت نايم؟ ومتلفك بالغطة؟ وساعان وخايف لا لأوب لا ده هناك اعباء سقيلة ستنتظرك. هناك اجسالة كبيرة ستؤديها الى البشرية كلها. قم قم قم يا نايل قم. يا ايها المذكر قم فانذر. خوف الناس واعلم الناس بجلال الله وعظمة الله وعذاب الله لعلهم يتذكرون وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فصبر قم فانذر بها صار نبينا رسولا الى الدنيا كلها قم فانذر ما قالوش انذر بس ولا انذر قريش بس وانما قال له قم فانذر الدنيا كلها وما هو لشيطان الرجيم أبدا ولا تستطيع الشياطين أن أقول هذا أبدا أن أقول القرآن أبدا القرآن لا يمكنك يتلو كلمة من القرآن كاملة أبدا كاملة. يعني لا يمكنك يتلو كلمة كاملة من القرآن أبدا ولا آية أبدا وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون يعني كلامكم كل فارح دوروكم على حاجة غير جزاء لأن كلامكم مش, مش آئم أبداً على ميزان ولا آئم على عقل صحيح لأنه كلام محدش قادر يقول زي فإن كنتوا صادقين محمد افتراه أو اختلقه أو إنه بالوحي شياطين إليه مسؤولهم والذي ما انتنوكوا شياطين شياطين كثير ما تخلوهم يعمللكوا زي هذا القرآن الماضي فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين للعالمين للدنيا كله بتذكر ده وعقيدتهم ونبيهم بالمهج والارواح بيعه دلت على ما يحملها هؤلاء في قلوبهم من الايمان الصادق والاخلاص الوثيق لله ولرسوله ده انسوا دلوقتي هم 1400 مش 1400 في وسط قريش في بلد قريش قريش تقدر تجمع من الجيش ما يساويهم عشر مرات وتقتلهم فلا يرجعون فبيعتهم هذه دليل على أنهم لا يخافون في الله آه لو ما وأن الدنيا لو اجتمعت كلها عليهم فسيحاربون وسيقاتلون في سبيل الله لا ينكسون ولا يجبنون فهذه البيعة دلة على عظم ما يحمل هؤلاء الصحابة أرض الله عنهم من الإخلاص لله ومن التفاهم في سبيل الله ولهذا يقول صلوات الله يصلى عليه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة ناريه بقى ناريه اللي يدخلها بقى بعد هذه البيعة لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وبعد ربهم قال لقد رضي الله لقد رضي. شوف أريد الله ده لقد رضي الله عن المؤمنين اللي يبايعونك تحت الشجرة ومش بايع بالأيدي والألسنة ده بايع القلوب فعلم ما في قلوبهم من الإخلاص واليقين والعزل والحماس فأنزل السكينة عليهم والله لو التقوا بقريش في هذه المرة لأبادوها عن آخرها والواحد منهم كان بعد هذه البيعة وبعدما نزلت السكينة من الله على هؤلاء المؤمنين كان الواحد منهم يخيل له إنه أمة وحده وقريش كلها لو جالت قدامه ياتف بسيف فعلم ما في قلوبهم فأنزلت شفينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا جازهم على هذا فتحا قريبا لأنه فتح مكة بينه بين الفديبية سنة الاثنين لأن جاء في العام القابل فأدى العمرة فضى عمرته وأصحابه وبعدها بعام كان فتح مكة فجاء فتح مكة قريب جدا من غزو خددين وأثابهم فتحا قريبا فعلم ما في قلوبهم فأنزلت كتينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ولا الفتح القريب فتح خيبار أحسن لأنه سلام بعد ما رجع المدينة استراح قليلا ثم خرج إلى خيبار ففتحها وغنمها وكانت أموالها كلها غنيمة للمسلمين وأثابهم فتحا قريبا فإن يعني الشوية الغنائي من دول مشحيرة وخلاص لا لا لا, لا بمقدمة بس بسلطة الأكل ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيم وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه ابدأ لكم يعني يا لؤمة مستعجلة وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وعمل اهتمان لكم وكف أيدي الناس عنكم شكرا دي دي من آيات الله ان ربنا جل وعلا يلقي الرعب في قلوب قريش فلا تقاتل المسلمين وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين نعم كف قريش يدها عن المسلمين في هذه الغزوة وجبنها عن القتال آية من آيات الله لكل مؤمن ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيمة وبس لا فيه كمان كتير وكتير وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير أخرى فيه دي قال لك لا دي أخرى بقى يعني مش, مش فتح قرية ولا ولا فتح في الجزيرة الوحدها لا ده فتح بعيد كسرى وقيصر تفتحون كنوز فارس وكنوز الروم ويبلغوا دينكم مشارق الأرض ومغاربها وأخرى لم تقدروا عليها لسه ما بتفكرش فيها قد أحاط الله بها وعلمها وكان الله على كل شيء قديرا طيب يعني لو كنا حربنا يعني كنا كسبنا الحرب مع قريش ولا كنا برضه موتنا هناك زي ما قالوا المنافقين يقول لا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأكبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولم تجد لسنة الله تبجيلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطم مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة طب لما كفروا وصدونا عن المسجد الحرام وصدوا الهدي أن يبلغ محلة لماذا يا ربي لم تأذن لنا في ختاله؟ ليه ما أذنش ربنا للمسلمين في القتال في تلك الغزوة قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أنتطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم كم في مكة مسلمين من الرجال ومؤمنات من النساء لم يكن يعلمهم المسلمون فلو قاتلوا الكفار في تلك الغزوة ربما قتلوا المؤمنين والمؤمنات من غير أن يعلموا فأفتأ فانهاهم الله ولم يأذن لهم في القتال في تلك الغزوة من أجل هذا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغيره ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا يعني لو تميز المؤمنون والمؤمنات عن المشركين لأذبنا لكم في قتالهم ولعذبناهم عذابا أليمة لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليمة إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليم إيه, إيه الصورة بي إيه الصورة وإيه الخير ده إيه الخير لنازل ده من غير حساب ده توبع دين يعني هو وحن بصحيح حنرجع السنة الجاية ثم يمكن قريس الله لا دا كلام فارغ احنا هننقض المعهدة ومش هنسمح لهم بأنهم يجوا في السنة اللي بعدها علشان يقدر العمرة اشعرفنا ان قريش هتفي بالعهد او انها هتلتزم بشروف الاتفاقية ان لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا خريبا حتيجوا في العام اللي جاي تؤجدوا العمرة وتؤجدوا أو... المناسك وترجعوا للمديدة للم... آه... تطوفون بالبيت آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تغفوش وبعدين وبعد سنة واحدة حتيجوا تاخدوا مادتكم ليلة حتيجوا يمنعكم بعد كده فعلم ما لم تعلموا فجعل مجولي ذلك فكحاً قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا رسول دلمين محمد رسول الله واصحاب دلمين والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يا سلام يا سلام شوف المكفر لأصحاب رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فراهم ركعاً يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم كالتوراة يا سلام التوراة اللي انزلت على موسى قبل ما يجي محمد بألفين سنة تتحدث عن أصحاب محمد بأنهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود وأنهم يصلون لله يبتغون فضلا من الله ورضوانا اه تحدث عنها الصوره والانجيل كمان يا اخي ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطه عود صغير صل الشط بتاع اللي هو المقدمه اللي, اللي بتمشي دي. وبعدين فاستغنى فازر يعني قواه قواه فاستغنى فبيمشي يمشي وصول ويدخل وصول لما بقى شجرة عظيمة شجرة الإسلام الكبيرة التي أضلت الجنية في النهر ومثلهم في الإنجيل كزرعهم زرع ليس كزرعين ضعيف لأنهم بدأوا إيه في النفك بدأوا نفر كبير آه غرباء كانوا غرباء في النفكة يلقون الأذى من تريد وما يقدرونش يرد عليهم ما يقدرونش يقوم الأذى فأمروا بالصفة والصفة حتى أذن الله لهم في الخروج من مكر هذا الزرع ظل ينمو ينمو يستفعل ينمو يستفعل, ينمو يستفعل, ينمو يستفعل. فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار الكفار كل ما يشوف المسلمين بيزدادوا كل يوم قوة بيزدادوا كل يوم قوة آه. آه. يضغلوا امتلوا غير على الإفلام وعلى المسلمين يعذب الذرع العليضه بمر الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم يعني كلهم مش منهم هم كلهم امنوا وعملوا الصالحه وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما تفتكر ما طلعت على الشمس ولا لا بل واكثر واكثر وكل عمل بخير صلى الله عليه وسلم نعم <تصفيق> تظل مناسبة لإلقاء الموعظ كالإلقاء يارا نضيف ما يقف ربك في شكل الصم فمساك أفاق القوى من وراء ونأكد من وراء ونأكد منها فأعجد بل وصف إن الله ونهاتك فإنه فإنكد فإنكد فإنكد فإنكد فإنكد منبث لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى المنبث يعني المتعجل المسرع لا أرضا قطع ما قطعش المسافة اللي عاوز يقطعها من الأرض سيرا وصولا إلى غايته ولا أبقى الزابة ظهر الزابة التي يركب الأعضاء اللي تزكد بها لله مش انتا اللي صنعتها العقل الذي تتدبر به في ملكوت الله رب العالمين هو اللي تدهوله رب العالمين والدهود واتبص تلاقي ادى لفلان عقل وادى لفلان صحة وادى لفلان مال وادى لفلان لسان وادى لفلان نشاط وادى قسمها بحكمة رائعة ومن آياته أنه يظهر لك أنه وحده هو المعقل تلاقي ابن الفائر الدؤة غاني بحث والعكس يقع ابن العالم جاهل وابن الجاهل عالم إذا ورف الجهال أبناءهم غيناً ومالاً فما أشقى بني العلماء الزكاء قول بأنه يتوارث قول فيه شك وحتى قوانين الوراثة لما تيجي تطبطها ما تلاقي لهاش طواب تقول له العفل فأنتم من الوراثة شمعنا فلان فلان عقاري وابنه غاب يقول لك لا أنا أصل الوراثة ديت عجيبة أو يمكن زكاؤه يظهر في حفيد حفيد حفيده ما تكذبش الوراثة الوراثة لها قوانين عجيبة <تصفيق> ده في صلاه بس ثانيه واحده ايه ده؟ مش هيطلع ماشي؟ هو قراش صح تمام ده رسول الله كده بيجيب له وش يا دوب ان الموضح يعني تمشي شويه من الرشطه حبيب من بعريته بعد العصر وعاوزة بنت تسأل السؤال ده فرحت سألته هذا السؤال انت منبس فلان عفريته ليه فقال كلاما يعني ما بارش أقوله الآن شتب الولد يعني ابنه وشتب نفسه قال لي يا شيخ خوام عليك ما انت غيرت عبنيني فقال ليه قال لي غلوبتي فيه غلوبتي فيه. ما لقيت فيه وزير